اسماء الله عز وجل المهيمن المحيط المقيت وبقي اسم الواسع سبحانه وتعالى وهذه الليله ان شاء الله عز وجل وهي اعاده مجمله لأسماء لاسماء الله عز وجل المهيمن والمحيط المقيت التي تقدمت ثم استكمل اسم الواسع باذن الله الواسع سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله اما المهيمن فقد ورد في موضع واحد ثم ذكر هذا الموضع وذكر ان المعنى يعني معنى المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي احاط بكل شيء علما ارتباط بين المهيمن وبين المحيط وبين المحيط الشاهد على الخلق بأعمالهم الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل لا يغيب عن من يفعلهم شيء إلى آخره وذكرنا قول ابن جرير رحمه الله وأن الهيمنة الحفظ الحفظ الهيمنة في اللغة أصلاً يعني الحجر وأيه والارتقاب وذكرت أن هناك يعني من ذكر من العلماء أو يعني نقول أن هناك من ذكر بعض المعاني أو ذكروا معانية أخرى لكن الخلاصة يعني هذا المطلوب منا المهيمن المعنى اللغوي اخواني الحفظ والارتقاء ذاتها الاخيره يقال اذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده يقال قد هيمن فلان عليه لماذا لانه رقبه رقبه وحفظه وشهده إذن هيمن عليه حتى احيانا عند المخلوقات الإنسان يهيمن على الإنسان أو المخلوق يهيمن على المخلوق ولا يريد أن يقتل يريد منه معلومات يريد منه أشياء فيحفظ لا حبا فيه واضح يعني لا يلزم من الحفظ لوائه المحبة ها؟ نعم القهر والقوه العزة على كل حال في اللغة الحفظ والإلتقاط يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشيره قد هيمن فلان عليه قد هيمن فلان عليه لكن الخلاصة يعني المطلع على خفايا الأمور خفايا الصدور الذي بكل شيء علمه الشاهد على الخلق بأعمالهم الرقيب عليهم فيما يصدر منهم القول من لاحظوا هنا الكلمة المحيط وكلمة الشهيد وكلمة الرقيب قراءة جاءت في معناه المحيط، وأما المحيط ورد عدة يعني مواضع ورد في عدة مواضع من ذلك إن الله بما يعملون محيط الإحاطة وهذا الاسم دال على إحاطة الله سبحانه وتعالى، إحاطة علم، إحاطة قدرة، إحاطة قهر. وهذا إخواني إحاطة علم وإحاطة قدرة وإحاطة آهر ايه آية قرآنية معصر الجن والانس ان من تنفذ من اقطار السماوات والأرض يرحمك الله تنفذ ولا تنفذون إلا بسلقان بحجة وبينة وهذا تعليق بمستحيل تعليق بمستحيل أما إخواني المقيت المقيت ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وذكرنا الأمر يعني الشرح لهذه له الآيات وذكرنا بأنه قيل في معنى المقيت الذي أوصل إلى كل موجدات ما به تقتات المقيت تذكر أنها تقتات يعني أوصل إليها ارزاق أوصل إليها عز وجل أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده ويعني هو الذي ينزل الأقوات المقيت يعني هو إيه؟ <تصفيق> الذي ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم هذا أهم شيء يعني هو الذي ينزل الأقوات الخلق ويقسم أرزاقهم أبعن الجميع الصغير الكبير الغني والفقير القوي والضعيف لا أحد يستغني عن الله أو عن اسم المقيت وعن صفة المقيت وعن قوت الخالق سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع مهما بلغت قوته وعظمته لا يستطيع أن يستغني عن رزق الله سبحانه وتعالى أن يرزق وأن يطعم وان يسقى قد يصبر مثلا مده معينه وذكر بعض اهل العلم يعني من اهل من آه الاختصاص في الباب ان الانسان يستطيع ان يصبر مثلا عن الطعام كذا وكذا وعن الماء كذا وكذا كان الناس تفوتون يعني في هذا لكن هذا لانه عنده المخزون اصلا لكن هل يستطيع الإنسان مهما برغت عرمته أن يعيش عاماً كاملاً دون طعام دون شراب دون نوم مثلاً يستطيع ما هذا مخزون أصلاً ما هذا قصد طبعاً ونحن قلنا مخزون ليش مخزون والكل من عند الله من عند الله سبحانه وتعالى هذا المقصود الله يزكر فيه وذكر في معنى المقيت بعض المعاني الأخرى وذكرنا يعني منها الحفيظ الشهيد الحسيب الواصب يعني القائم على كل شيء الرزاق عدة يعني أمور في هذا المعنى لكن يعني حيان يعني حينما تربط بين والله أعلم بين مثل المقيت الذي يوصل الارزاق فلعل من قال مثلا الحفيظ ان هذا حفظ بايش بهالقوت مثلا بالضبط وانه مثلا وقال ان المقيت هو الشهيد ان الله عز وجل شهده ويعلم حاله فرزقه مثلا وهكذا الواصب مثلا قام على كل شيء حقيقه وابرز ما في ذلك اللي هو إيه القوت وهكذا المقيت الرزاق المعنى نفسه المقيت يعني أوصل إليه القوت أوصل إليه الرزق هنا أن الآن نستكمل بإذن الله عز وجل اسم الواسع, الواسع هذا اخواني هذه الأسماء حينما تقرأ هذه الأسماء تعطيك الثقة بالله عز وجل واليقين أنه هو المهيمن هو المحيط هو المقيت هو الواسع يعني الله عز وجل هو المطلع على خفايا أمورك وخبايا يعني الصدور خبايا صدرك ويعلم حالك رقيب عليك هو الذي يوصل إليك إيه هذا القوت و. الله عز وجل لا تستطيع أن تفر من أمر الله لا في الدنيا ولا في الآخر هو الذي يوصل إليك يعني هذا القوت هو الذي يقسمه إليك أصبح يعني ينبغي أن يكون عند الإنسان يقين إنه ايه لماذا لا أبطع الله عز وجل لماذا أخاف على الرزق لماذا أخاف من غيري لماذا, لماذا لماذا لماذا لا أقول كلمة الحق لماذا لا أصدع بها الله هو المؤمن على كل انسان على كل المخلوقات والمحيط بكل شيء والمقيت بكل شيء لماذا انا اخشى في الله لو مثلا طبعا هذا بالحكمه والموعظه الحسنه ولا يعني التحدي لا يعني ان الانسان يقول لك والله ذراعي وقوتي وانا لا, لا, لا أنا إنسان ما يختار وهذا لا ينافي أن يكون الإنسان عنده الرحمة وعنده تقوى الله عز وجل في خطاب الناس لكن هذه الأسماء حقيقة يعني ينبغي أن تكون سببا كبيرا في دواء, دواء القلوب وفي تقوى الله عز وجل وداء الطاعه واجتناب المناهي وتزكيه النفوس الواسع فقط يقول المصنف حفظه الله واما الواسع فقد تكرر في عده مواضع من القران قال تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عالي واسع بفضله سبحانه وتعالى ينعم به على من احب ويزيد به من يشاء فعالي ما يريد ويعطي ويهاب ويرزق سبحانه وتعالى عليم بمن هو أهل الملك إيه؟ آه؟ لمن يستحق أو لا يستحق هذا الملك طبعا قد يكون الملك هذا هو اختبار وابتلاء اي نعم آه؟ فهو الله عز وجل عليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه وقال تعالى فأينما تكون فثم وجه الله إن الله واسع العليم واسع الفضل يختص برحمته من يشاء عليم بمن يستحق الملك بمن لا يستحق هذا أخواني لو جئنا إلى كلمة الواسع يعني كل موطن جاء في كلمة إيش واسع كرر في عدة مواضع يعني جاءت في سوره البقره والله واسع عليم جاءت اغلب ايش الكلام حول ان الله قد بعث لكم ايه طالوت هنا اصبح بعض الناس إنه كيف يعني ياتينا هذا يعني وبدا اعتراضات من الناس وفي ختام الايه والله واسع عليم يعني الله عز وجل واسع الفضل يختص برحمته من يشاء عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه والله عز وجل واسع أعطى هذا الملك وأنت أعطاك الجمال وأنت أعطاك يعني الذكاء وأنت أعطاك يعني الإبداع وأنت أعطاك الكلمة وأنت أعطاك وأعطاك وإنت, وإنت, أعطاك وإنت, أعطاك وإنت, أعطاك وأنت أعطاك القدرة على الإفهام كلها نعم من الله عز وجل فأنت لا يعني حذاري من أن يكون منك حسب لهذا وهذا يكون حسب لهذا الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يختنع بما ميزه الله عز وجل والله واحد يقول لا ينظر إلى ما أنعم الله عز وجل عليه من مال وينظر إلى المنصب الذي أعطاه الله عز وجل لبعض الناس وهذا لا ينظر إلى العلم الذي عنده الحمد لله الله جل أعطاه من العلم والله الله جل أعطاه فلانا إيه أعطاه إيه المال الله جل ابتلى شخصا بالصحه بالصحة فلا ينظر إلى ما أنعم الله عز وجل عليه مثلا من نعم كثيرة وانما وإنما يقول انظر كيف يعني هؤلاء وأنا فاقد لهذه الصحة وهذه سبي قلابة يعني تعلمون تعرفون يعني أثر هذا في ترجمة أبي قرابة كيف حمد يعني كان منه حمد الله حمد الله سبحانه وتعالى أن من عليه وأنعم بما لم يمن على كثير من خطبه وفضله على كثير من خطبه بيش بالليس هذا شيء عظيم توفيق من رجل مع أنه كان معطل الأطراف لا يقوى على شيء لا يستطيع يعني يحتاج إلى خدمة كاملة خدمة في الخدمة لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يأتي ولا يذهب إلى, يعني إلى الخلاء أبدا وأخيرا طبعا كذلك فقد ولده كان يحمد الله جل أن أنعم عليه بنعمة الذكر بهذا اللسان الذي فضلني على كثير ممن خلق ممكن أن ثاني ثانية على إيش والله ما نعرف على إيش يعني فضلوا قد يقول لكن هذا هذه نعمة الله حقا يعني إنسان يكون في كمال جسمي أو كمال البشر الإنسان يعني كمال وقوة وما شاء الله وكذب إلى آخره لكن هذا الإنسان يخلد في النار كلما نضجت جلودهم بدنا نعلم بجدن غيرها نسال الله عفو السلام <تصفيق> واحد ثاني يبتلى يكون يعني عنده مرض انه كذا في تقطيع بالايدين تقطيع بالارجل لكن طائع لله سبحانه وتعالى صابر محتسب وانا اعلم انواعا من هذه من هؤلاء الناس لا ياكلون الا ان يطعموا لا يستطيع الانسان ان يشرب الا ان يسقى لا يذهب الى الحمام الا بالفعل ب بمعين اعلى وهذا الصنف على الكراسي لكن عنده نشاط أكثر من المتحركين من أصحاب الأرض والله جل أعطاهم المال سبحانه الله واسع و اعطى المال فعنده مثل هذا الخادم في أي وقت يخدم كذا بل عنده من الاموال ما شاء الله وترى دائما الموائد تقدم والطعام والشراب والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذن كلمة الواسع علينا أن ننظر إليها نظرة أن نستفيد من هذا الاسم العظيم كل اسماء الله العظيمة سبحانه وتعالى ومن ومما يتفرع منها من إيه من هذه الصفات فمن ثمرت هذا العمر أن تلغي الحسد من عندك الله واسع والسعة والصفات والأمور العطاء والنعم كثيرة وكثيرة جدا حتى لا تزدري نعمة الله عز انظر إلى النعم التي أخرى التي أعطاكها الله سبحانه وتعالى ولا تضيق الأمر الله واسع لا تضيق الأمر فتنظر إلى هذه النعمة الموجودة عند فلان أو إلى زوجة فلان ولا فلانة مثلا وصفت فلانة أو رأيت فلانة أو علمت جمالا عند فلان طيب أخي فلان تزوج فلانة وفلانة باهرة بالجمال وأنا ايش يعني اخذ واحدة آخر تزوج واحده مثلا لا جمال ولا كذا ولا يعني هذا كله خطير فمن ثمرت كلمه يعني الواسع واسم الواسع بالفعل انها تفيد تزكي عظيمه للانسان ومن ذلك كذلك انه يتبرع الى الواسع ان يرزقه وان يعطيه وان يمن عليه سبحانه وتعالى ومعناه الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها يعني واسع متع المتعلقة المتعل... يعني المتعلقة بذلك بحيث لا يحسي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة اقلام تعبر عن عظمه رب العباد سبحانه والبحر لمده من بعده سبعة أبحر مداد بهذه الافكار تصف عظمة الله وقدره الله تتحدث يرحمك الله عن اسماء الله عز وجل عن صفات الله عن عظمته عن صلى عن بصره عن قوته عن قهره سبحانه وتعالى عن, عن عن يعني كل هذه الامور ولو انما في الارض من شجر الاقلام والبحر يمده من بعد سبعة البحر ما نسجت كلمات الله دسر الاقلام تنفذ هذه البحور مع أن كل بحر يمده من بعده سبعه ابحر ولو ان ما في الارض من شجره اقلام كل ما في الارض عباره عن شجر كل ما في من شجر عباره عن اقلام والبحر يمده بعده سبعه ابحر نداد في هذه الاقلام لتكتب وتعبر عليكم السلام عن عظمة رب العالمين عن سمع رب العالمين عن قهر رب العالمين ويعني فلنمضي هذا التعبير على الاسماء والصفات هناك ما نعلم منه منالك ما نعلم البحر ينفد تكسر الأقلام الأشجار المحور هذه كلها تذهب ولا إحصاء يعني لما ينبغي أن يثنى على الله لا يحصي أحد ولا يستطيع أحد ثناء على الله سبحانه وتعالى لا يعرف الله عز وجل إلا الله بل هو كما اثنى على نفسه سبحانه وتعالى بل هو كما اثنى على نفسه سبحانه وتعالى علما بان هذا بالقلم يمكن أن تكتب فيها تصف الحقيقة أغنى رجل في الدنيا أقوى رجل في العالم بل تستطيع أن تتكلم عن عظمة مخلوقات وأمور كثيرة بهذا القلم دي. أن تكتب بكلمة مجملة كما قلنا فلان عنده ألف شركة ألف مؤسسة فلان عنده بعض من الأرقام كذا وكذا كلمة كلمات خفيفة جدا فلان عنده مئة جبل ذهب. مئة جبل من كم كلمة لحب. ايش لماذا أخذت هذا من الميلاد كم أخذت هذا من الميلاد للتعبير هذه العبارة أيها الأحب فكيف إذن هل نستطيع أن نتعرف عظمه الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى بل هو كما اثنى على نفسه واسع العظمه هذا أي معنى الواسع واسع العظمه واسع السلطة واسع الملك واسع الفضل واسع الاسفل واسع الجند واسع الكرب قال تعالى في بيان ساعة علمه وسع ربي كل شيء علما يعني علم ربي سبحانه وتعالى وسع يعني ربي كل شيء علم ربي كل شيء فلا يخفى عليه شيء لأنه خالق كل شيء ليس كالآلية التي لا تضر ولا تنفع ولا تفهم شيئا يعني لماذا تعبدون من دون الله عز وجل لماذا تشركون مع الله الهه أخرى هذه لا تسمعكم لا تبصركم ولو سمعت ما استجابت هذه ما تستطيع أن تفعل لكم يعني من شيء لكن الله عز وجل الذي وسعه يعني كل شيء علمه هو الذي يعلم بحقيقة أموركم ولا يخفى عليه شيء وخالقكم ولا يخفى عليه شيء ليس التي لا تضر ولا تنفع ولا تفهم شيئا إما خشب منحوته واما صورة ممثلة واما كما قلنا أولئك الذين كانوا يقبلون العورات عياذا بالله عبادة من دون الله عز وجل هذه ستكون, إيه؟ ستكون هذه العورة صاحبها إيه؟ جيفة غذرة منتنه فإذا علينا أن نتأمل هذا المعنى بيان في بيان سعه علمه عز وجل وسع ربي كل شيء علم أفلا تتذكرون قال تعالى إنما إلهكم, إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما قال عز وجل في بيان سعة رحمته ورحمته وسعت كل شيء لماذا تطلب الرحمة يرحمك الله من هنا وهناك يا أخي ورحمته وسعت كل شيء قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إذن طريقة حينما تريد أن تدعو دعاء توسل إلى الله ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلمه ارزقني فرج كربي علمني واضح إخواني وقال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فقل ربكم ذو رحمة واسعة وقال تعالى في بيان السعة رزقه هكذا وان يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسع الحكيم هنا ليس فحسب في سعة الرزق بل في التفريج بشكل عام يعني وجاءت هنا في معرض الفراق أنهما إذا تفرقا فيعني في الله عز وجل يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه بها من هي خير له عنها وأن يعوضها عنه بمن هو خير لها منه وكان الله واسعا حكيما واسع الفضل واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع الأفعال والاقدار سبحانه وتعالى فقال ابن جرير رحمه الله كان الله واسع لهما في رزقه إياهما وغيرهما من خلقه حكيما فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق خلاص قضى الله عز وجل بالطلاق فالله عز وجل هو إيه سبحانه وتعالى الحكيم فلا تعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى لذلك آآ يعني إحدى نساء وإحدى الصحابيات رضي الله عنها حينما امتثلت أمر النبي عليه السلام وقالت اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها هي قالت إيمانا مما قاله النبي عليه السلام لكن سالت نفسه من هو أفضل من, من, من أبي سلام رضي الله أنا عن أجوهين ومن الذي من كان الأفضل الله هذا الله واسع عليم هذا الله واسع عليم سبحانه وتعالى وقال تعالى وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هيكون في أراء يغنيهم الله من فضله الله واسع عليم في ساعة الرزق في ساعة المغفرة الآن والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يعني لا تخف على الرزق ولا تخف كذلك على المغفرة لأنه التوكل على الله أن يرزقك والتوكل على الله في مسار الإيمان لذلك حينما خاف بعض الصحابة رضي عنهم والنبي عليه السلام شفق عليهم قال في أمور الآخرة بعض النصوص المخيف المخربة في الآخرة قال قولوا حسبنا الله ونعمل وش حكيمون الآخرة قولوا إيه الله ونعمل فالتوكل على الله في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة في أمور النصر في كل شيء إن ربك واسع المغفرة وليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفر بعض الناس الله يغفر لي أنا كيف يعني يغفر لي هذا الذي قتل إيه قتل مائة نفس مائة قتل مائة قال واخيرا دل على عالم قال ألي من توب قال ومن يحول بينك وبين التوب هذا معنى ان الله واسع واسع إيش المغفرة واسع الروح هذا أخواني فهنا يقول بعض الناس يعني هل الله يغفر لي أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر وذكرنا أن يعقوب عليه السلام يعني شوفوا يضم الرجاء فقد ولده يوسف عليه السلام فحينما أخبر بأنه قد فقد يعني أعطي إضاعات فقد الوالد الثاني من قبل أبنائه قال فتحس من يوسف وأخيه ها ثم في يعني في نهاية الآية إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون يعني لا ينبغي أن نياس من عودة يوسف وأخيه عليهم السلام يعني على جمال النبي راتئه متسيم مع ان المعطيات صعبه لكن الرجاء الرجاء تدفع الانبياء والرسل عليهم السلام تدفع الصديقين تدفع الصادقين تدفع المخلصين تدفع المؤمنين تدفع المحسنين الى ايه الى الامل الكبير بالله سبحانه وتعالى تدفع بالرجاء بوت الرجاء هذا الرجاء عباره عن يعني ثمره من ثمرات طبعا هو فضل من الله عز وجل والله جل يعطيه لمن يست يعني فضلا ومنما ولكن لابد الإنسان أن يكون طائعا حتى يعطائه هذا الرجاء حتى في الآخرة من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أنظار ما الله قلبه رجاء إيه متى يوم القيام الله يمنق قلبه إيه رجاء كذلك في بيان ساعة الثواب يعني نواس الثواب عز وجل مثل الذين مثل الذين ينفقون أمورهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبولة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليهم في حديث في حديث يعني في ذلك ايوه من يتذكر كيف يعني تنمية الثواب ساعة الثواب <ثم qui> حتى تصير ومن شواهد اسمه الواسع من شواهد اسمه الواسع سبحانه وتعالى ان سبحانه وسع على عباده في دينهم فلم يكلفهم ما ليس في وسعهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها طاقتها قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال تعالى يريد الله أن يخفى عنكم وخلق الإنسان ضعيفا خزائن يعني قال بعضهم خزائن الواسع الغني سبحانه لا تنفد ولا تنقص وأتى بالحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخرا وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مقام واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر ايش اللي بالمخيط هذا مثل تقريبي فقط للادهان لانه في يعني ليس فيه الدقه بالنسبه للحقيقه النقص بالنسبة له كل شيء محسوب ما فيه ولكن تقريب للناس هل إبراق؟ دخل ابره في البحر واخرجها هذا الذي ينقص من ملك الله به العقد هذه الابره العق اشرب هل تروه هذا الظمان يستعمل هذا لو ان الناس كلهم كما في هذا الحديث اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد واعطى رجل كل واحد مسالته ولبى كل شيء لا ينقص من كل الله شيء سبحانه اذن هذا ايه واسع الله عز وجل واسع واسع غني واسع غني سبحانه وتعالى هذه اخواني يعني الناس الان للاسف غابت عنهم هذه المعاني ان الله عز وجل واسع في اعطاء النصر فطلبوا النصر من ايه من غير الله سبحانه وتعالى طلب النصر من غير الله، وهم يعلمون أن الأرزاق من عند الله، طعام، الشراب برزق، الثياب، لكن قضية النصر هاي صارت عنهم شيء آخر، يعني ولا حول ولا قوة إلا عند أليس الرزق واحدا؟ بل أليس الرزق واحدا؟ سبحان الله، يرزق الطعام، والخبز، والشراب، والفاكهة. اضراوا يرزق النصر إيه؟ واضح يرزق المجد يرزق العزه فلذلك المؤمن يلجا الى الله سبحانه وتعالى ويطلب من هذا الواسع من نعمه وعائه سعه الرزق سعه العلم سعه الرحمه من سعه المغفره من هذه الآلاء الكثيره والنعم الغزيرة وكذلك اعتقاده بانه عبد لواسع له اسم الواسع ويتصف بالواسع الذي ترتب عليه ساعة الساعة في مفردات وأمور كثيرة يجعل هذا الإنسان لا يقين توكل على رب العالمين سبحانه وتعالى لا يخشى من دل لا يخشى جوع لا يخشى فقر لا يخشى يعني شيئاً وكذلك هذا أسلوب من الاساليب يعني أن يكون مضمنا في الدعاء أن يرجع الإنسان في الدعاء ويطلب من الله سبحانه وتعالى إيه؟ اللهم أنت مثلاً أنت الواسع الغني فاعطني اللهم أنت الواسع العليم فعلمني واضح اخواني وهكذا واسع المغفرة فاخفر لي وتب علي وهكذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يزني واياكم من من استغفر القول وياتي ولا احسنوا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلا طيب إذا في شيء اخواني